فسبحانه فسبحانه فسبحانه من إله غفور رحيم يسمع خفي الصوت ولطيف الكلام ويرى ما في داخل العروق وبواطن العظام سبحان الذي تلطف بالعز وقال سبحان من لبس المجد وتكرم به سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له سبحان ذي الفضل والنعم سبحان ذي المجد والكرم سبحان هو عز وجل قسم الرزق وقدر الأجال وله الحمد على ما حصل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 سبحان من وثقت بعفوه خفوات المزنيبين نفوسها وطمعت في كرامه وطمعت في كرمه آمال المحسنين فما قطعت طمعها وخرقت السبع الطباق دعوات التائبين فسمعها يا من يامن يجود على عبده بالنوال قبل السؤال ويغفر لمن تاب اليه ولو بلغت ذنوبه عدد الامواج والحصى والتراب والرماء يا من باب يا من باب خومنا الابا ومحط الأوزاق يا من بسق العفاد إليه الأيدي بالذل والضراع وتضرعوا إليه بالإنكسار في هذه الساعة نسألك اللهم أن تجعلنا في هذا الشهر من المقبولين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 ويسر به أمورنا اللهم أخنص به ضمائرنا وأصلح به سرائرنا واشف به مرضانا وارحم به موتانا واغسل به دنس خطايانا اللهم إنك سميته مباركا فارزقنا به من كل اللهم إنك سميته مباركا فارزقنا به من كل باركة وجعلته نجاتا فنجنا به من كل هلكة عز جارك وجلت ناءك وتقدست أسماءك ولا إله غيرك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 اللهم اجعله لنا شافعا مشفعا اللهم اجعله لنا شافعا مشفعا اللهم اوردنا حوة وأسقنا منه شرابا روية اللهم عطفت علينا قلوب الآباء ونحن صرا وضاعفت علينا نعمك ونحن كبار وَوَا لَيْسَ إِلَيْنَا بِرَّكَ مِدْرًا وَجَهِلْنَا وَمَا عَاجَلْتَنَا فلك الحمد إذ ألهمتنا من الخطأ استغفار ولك الحمد فارزقنا الجنة وحجب عنا بعفوك النار اللهم إن كان في سابق علمك انت جمعنا في مثل هذا الشأن فبارك اللهم لنا في وان قضيت بقطع اجالنا وإن قضيت بقطع اجالنا وما يحول بيننا وبيننا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 نسألك مسألة المسكين ونبتهن إليك ابتناء المذنب الذليل وندعوك دعاء الخاء في الضرير دعاء من خضعت لك رقبته وذل لك جسمه ورغم لك أنفء اللهم إنا عبيدك بنوا عبيدك بنوا إمائك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 أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب غمومنا وغمومنا وسائقنا ودليلنا إليك وإلى جنات النعيم اللهم يا حي يا قيوم أنت الجواد ومنك الجود أنت الكريم ومنك الكرم أنت القوي ومنك القوة أنت العزيز ومنك العزة أنت الجواد ومنك الجود انت العفو ومنك العفو اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف طهر قلوبنا من النفاق وعملنا من الرياء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 اللهم كف اليهم الفسوق والفسوق والعصيان اللهم اجعلهم من الراشدين اللهم صل اللهم اسلح شباب المسلمين عام والشباب الحاضرين خاصه اللهم ردهم اليك ردا جميلا اللهم ردهم اليك ردا جميلا اللهم اجعلنا مهداة مهتديين غير ضالين ولا مضلين اللهم اصلح نساء المسلمين اللهم اصلح نساء المسلمين اللهم احمهن من التبرج والسفور اللهم اجعلن الصالحات مصلحات هاديات مهديات واجعلهن في الجنات